يا سوريا رغم الألم وكل دمعة وكل دم وجسر الأمان اللي انهدم دربك يوديك الأمان ايدي على قلبي واناه ألقى والعناء والعناه يا والسنه واخواننا ضر و هوان الشام الجرح والجرح بالجرح التحم الموت تغرق به والخوف يسبح في المكان احنا جسد لم اشتكي عض وانت لو بكى وجرح علا جرح تكى وصار الألم دفء حنان أبكي على شم الهوى وفي ساحاتها بين المساجد والمنازل رب سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بالعدل مسلمينا عن اليمائن والشمال مستضعفين فما استمسكين بدينهم وعطر الجنادل رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل وطفد روع حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقاظ النار المعاول لا عش قاتلهم ولا دمت له يوما أنا وعليه اصبح حوبه دمع الثكالى والارامل لله رب المشتكى رب الاواخر والاوائل والله فوق المعتدي فوق الاسنه والسلاسل وغدا يكون لامتنا صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل